ويقول الذين آمنوا لولا نزلت السورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم رضوا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم